الوحدة السابعة الدراسة الدرس السابع والثلاثون الحوار الأول انظر واستمع انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسي الدراسة خمسة أيام في الأسبوع نعم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة اكتب المواد الدراسية الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب متى تبدأ الاختبارات في شهر شعبان ومتى ينتهي العام الدراسي في شهر رمضان العطلة ثلاثة أشهر الحمد لله العطلة طويلة بدأت الحصة هيا بنا إلى الصف هيا بنا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 هيا بنا الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اسمي ندا انا سورية اسمي الهام انا شعودية انا طالبة في جامعة دمشق أنا طالبة في جامعة أم القرى في أي كلية تدرسين أدرس في كلية التربية وفي أي كلية تدرسين أنت أدرس في كلية الطب سأكون مدرسة إن شاء الله سأكون طبيبة إن شاء الله والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم وعليكم السلام اسمي ندا أنا سورية إسمي إلهام أنا شعودية أنا طالبة في جامعة دمشق انا طالبة في جامعة ام القرى في اي كلية تدرسين ادرس في كلية التربية وفي أي كلية تدرسين أنت أدرس في كلية الطب سأكون مدرسة إن شاء الله سأكون طبيبة ان شاء الله الحوار الثالث انظر واستمع إلى أين تذهب يا غسان أذهب إلى المدرسة الوقت مبكر الساعة الآن السادسة صباها المدرسة بعيدة عن البيت متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة السابعة صباحا هل تذهب بالحافلة؟ لا أذهب بالسيارة متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة الواحدة ظهرا كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس ست حصة في اليوم ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر والآن جاء دورك انظر واستمع وععد إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة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 يتبقى ساعة واحدة ظهرا كم حصة تدرس في اليوم ادرس 6 حصص في اليوم ماذا تفعل في الاستراحه أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر